بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى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 لا ترد إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشخاص. الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا بتغ لفضيله الدكتور محمد